يستفتونك قل, يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ عليك ليس له ولد وله أخت وهو يعرفها الا لم يكن لها ولد فهو يعرفها الا لم يكن لها ولد فكانت اثنتين مما ترث لَتَيْسَ لَهُم مَسْؤُولُ سَائِلِينَ مَا كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالٍ وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ تكيش يحظ الأنسين يبين الله لكم أن تضلوا يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شر الله بكل شهر من نور كل